سورة الطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 هذه النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَم أَنَتم لا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إنَِّ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَنَعِيم فَكِهينَ بِمتَهُمْ رَبُّهُم وَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحيِيم كلُلُوا وَشَّابُ هَنِي أَم بِمَاكُتُم تَعملُون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الْحَقَّ نَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ مُرِيمٌ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرَ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ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 أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فِيهِ يصعقون يَوْمَ لا يُغْنِي عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصِدْ للحُكمِ رَّكَ فَإِكَ بأَعيُونين وَسَِح بعَمدِ رَبّكَ حينَ تَقومُ وَمَِ الليْهِ فَسَّح وَإِد باًَا